تَرُونَهَا تَذْهَبُ كُنُ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتُضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتُضَعُ كُلُّ 121. وترى الناس سكارا, وترى الناس سكارا كُتِبَ عَلَيْهِ أَنْ فاي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرج Amin عجي لا بئس المولى ولا بئس Ao <middly> In What can I? Quan <tusparu> الله يفعل ما يشاء هذان خصمان ارتصروا في ربهم فالذين كفروا يخل ال y Mae'n the... ysgrifennu Oதி للလသ na y صوامع ربيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وسود وقوم فکانا نکیر ورم مسجد افلم يسروا في الارض فان لهم قلوب ينظرون بها space وكألف سنة مما تعدون وكألف خذ <تصفيق> دواب Fael o am ف يؤُِ بِذ فَن تُخْ بِتَلَ قُلُ وَإِن اللهَّ لَهٍ اللَذينَ آمَنُ إِلَ وَلَا يزال الذين كفروا في منتهى الضلال حتى اذا جاءهم مسمى يومهم سواء تبدوا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 Ola! 突然 well, in 5 Samen <speaks aquela chorus> وَإِنَّ النَ مَهُ وَ خ وَذِقيِي لَُودِ خِيلَ lao Oh. <laughs> يوجو الذين كفوا عنك aliw